الحمد لله رب العالمين واصلي وأسلم على محمد بن عبد الله خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فمن قصة القرآن العظيمة التي قصها الله علينا في كتابه العزيز قصة موسى والخضر قال تعالى في كتابه العزيز واذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبة وكان سبب خروج موسى عليه السلام في هذا السفر ما روى ابن عباس عن أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه <تصفيق> ذكر أن موسى عليه السلام اراد أن يلقى الخضر ليتعلم منه وهذا من حرص موسى على طلب العلم، فأوحى الله إليه أن يذهب إلى جهة معينة ليجد شخصا معينا بصفة معينة عند مكان معين. فاصطحب موسى عليه السلام فتاه يوشع بن نون وموسى. بني إسرائيل هو صاحب الخضر وليس موسى آخر كما زعم بعضهم وابن عباس رضي الله عنه لما قيل له إن فلان يزعم أن موسى صاحب الخضر غير موسى بني إسرائيل قال كذب عدو الله وذكر القصه وإذ قال موسى لفتاه لا ابرح أي لا ازال اسير حتى أبلغ مجمع البحرين ملتقاهما وهو الموضع الذي وعده الله بلقاء الخضر فيه قال قتابة مجمع البحرين بحر فارس وبحر الروم فبحر الروم نحو المغرب وبحر فارس نحو المشرق وقوله أو امضي حقبا الحقب الدهر والحقب السنون فهو مصر على الذهاب لملاقات الخضر ولو كلفه ذلك أن يثير سنين من حرصه على العلم فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما لأن الله كان قد أمر لأن الله أمر موسى عليه السلام بحمل حوت مملوح معه الملح ليحفظ هذه السمكة من الفساد والسمكة هذه تكون له زادا في الطريق في هذه الرحلة في طلب العلم فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا الحوت سرى في البحر وهذا بسبب أن مجمع البحرين عندها عنده ماء عين ماء يقال لها عين الحياة جعل الله فيها خاصية بأمره وقدرته عز وجل نام هنالك وأصاب الحوت وهو في الزنديل في السمكة في الميتة أصابها في الزنديل رشاشا من عين الحياة فجبت فيها الحياة باذن الله وقفزت في البحر واتخذت فيه سبيلا وجعل الله في الماء الذي دخل فيه هذا في هذه السمكة لا يرجع مرة أخرى بحيث يبقى مكان سريان الحوت في البحر مثل النفق المفتوح حتى يكون هذا علامة لموسى إذا أراد أن يرجع يعرف وين فقد الحوت أن يعرف أين فقد الحوت من هذه النافذة النفق المفتوح في البحر اتخذ سبيله في البحر سربه طول ال طيلة المدة الماضية ما كان موسى عليه السلام مع يوشع فتاه يشعراني بتعب ولا جوع لكن لما نسي قضية الحوت وأن الله قد أوحى إليه مكان فقد الحوت تجد الخضر ابحث عن الخضر في مكان فقد الحوت لما بلغ مجمع البحرين نسي حوتهما والحوت أصابه الرشاش دبت فيه الحياة واخترق البحر وموسى نسي وغلامه يوشع نسي قضية الحوت ومشي لما تعدى المكان الذي فقد فيه الحوت بدأ التعب والجوع فيه ومن قبل قيلة الوقت ما كان في تعب ولا جوع واتخذ سبيله في البحر سربا مثل النفق في الأرض فلما جاوز وتعدى المكان المفترض انهما يقفان فيه قال لفتاه آتنا غذائنا هنا حصل الجوع لقد لقينا من سفرنا هذا نصب يعني تعب هنا تذكر يوسف الفتى قال ارايت اذ اوينا الى الصخره فاني نسيت الحوت هناك وما أنثنيه الا الشيطان أن اذكره واتخذ سبيله في البحر عجباً. فعرفت عرف القضية إذن أن خبر الحود والذهول عنه والنسيان السبب ومجاوزة المكان المفترض للقاء والمعد. هذا المكان لما جاوزاه حصل التعب والجوع والشيطان أنسى يوشع أن يتذكر الحوت ويذكره لموسى واتخذ الحوت في البحر سبيله عجبا أي أمرا عجيبا لأن الماء لم يرجع إلى مكان ما كان عليه لما ذكر ذلك يوشع لموسى قال موسى ذلك ما كنا نبغي يعني موضع فقد الحود هو الذي سنبحث عن الخضر عنده العلامة التي عندي للعثور على الخضر هي مكان فقدان الحود فارتد على آثارهما قصصا رجع يقصان آثارهما إلى المكان الذي فقد فيه الحود ليبحث عن الخضر هناك يقصان الأثر لأن لا يخطئ في المكان وفعلا لما وصل إلى المكان رجع وجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما هل هذا الرجل نبي أم لا الله قال آتيناه رحمة من عندنا احتج مجموعة من أهل العلم على أن الخضر نبي بأن الله سمى الرحمة نبوة في كتابه وقال أهم يقسمون رحمة ربك ما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك وأن النبوة يطلق عليها رحمة وأن هذه الرحمه أنواع منها رحمة نبوة والخضر اتيناه من لدنا رحمة يعني نبوة اتيناه رحمة من عندنا واحتجوا بقوله تعالى وعلمناه من لدنا علما من لدنا يعني من عندنا علمناه وهذا معناه أنه مدام الله علمه من عنده علما هذا يؤيد أنه نبي وأن موسى أمر باتباع الخضر والنبي يؤمر باتباع النبي لكن ليس باتباع غير النبي يعني نبي يتعلم من شخص عادي من شخص آخر غير نبي يعني هذا بعيد لكن النبي يتعلم من نبي وارد وكذلك احتجوا بأن يعني موسى كان يخاطب لا أعصي لك أمرا وذاك يقول وكيف تصبر على ما لم تحث به خبرا يعني إذا كان نبيا فهو أولى بهذا الكلام يناسب هذا الكلام أن يخرج بالنبي ومن الأدلة القوية في الموضوع أن الخبر نبي قول الله تعالى وما فعلته عن امري أن الخضر قال لموسى بعد نهاية الفصة وما فعلته عن أمري فإذا ما ليس هذا من عندي تصرفات والأفعال هذه من عقلي وما بدالي ورأيي الشخصي لا وما فعلته عن أمري يعني فعلته بوحي من الله فهذا من أقوى الادله على أن الخضر نبي وموسى عليه السلام لما وصل إلى الخضر يسلم عليه قال وعليك السلام يا نبي بني إسرائيل فقال موسى عليه السلام من عرفك هذا قال الذي بعثك إلي وهذا إذا ثبت, إذا ثبت فهو نص الموضوع وقال الشوكان فوجد عبدا من عبادنا هو الخضر اتيناه رحمة من عندنا هي النبوة وعلمناهم من لدن علما يعني بعض الأشياء المتعلقة بالغيب الذي استأثر الله به علمه للخضر وإلا فما يدريه أن الغلام هذا إذا كبر سيكون كافرا كيف عرف هذا ما عرفها يعني مهما واحد بلغ من العلم بدون وحي ما يعرف إن هذا الولد إذا كبر سيكون كافرا وموسى تواضع للخضر وقال له هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ هل أصحبك بأسلوب لطيف هل العرض مما علمت من الذي علمك ربك رشدا أي إصابة الحق والخير والهدى فهذا فيه تواضع وأدب قال هل أتبعك على أن تعلمني فجعل نفسه محتاج للتعليم وجعل, لها وجعل الآخر له شيخا وانه يريد ان يقتبس منه ويستفيد منه قال انك لن تستطيع معي صبره وكيف تصبر على ما لم تحف به خبره يا موسى لا تطيق ان تصبر على ما تراه من علمي لان من طبيعتك انك ستعترض على بعض ما ستراه مني وكيف تصبر على ما لم تحب به خبرا يعني أنت الآن إذا اتبعتني لن تسكت على أشياء ستراها أنت منكر أنت سترى منكر ولن تسكت عليها ما لن تصبر على ما لم تحب به خبرا لأنك ستتعامل مع بالظاهر وهذا هو الأصل هذا هو الأصل الإنسان يتعامل مع ظاهر الأمر ولذلك إنكارات موسى على الخاضر كله على ظاهر الأمر خرق سفينة ظاهر الأمر ان هذا خرق اعتذاء قتل الغلام هذا ظاهر الأمرنا هذا اعتذاء هو لا خلفيات الموضوع فهو أنكر على الظاهر ويا موسى أنت, أنت ستنكر عليه لانك ستأخذ بظاهر الأمر وليس عندك ما عندي من العلم الذي يبرر هذه الأفعال فإذا لن تصبر عليه لكن موسى قال ستجدني إن شاء الله صابرا فرجى موسى أن يتعلم ويزداد علما ولذلك تعهد بالصبر وطمأن الخبر أنه سيجده صابرا وأنه طوع أمره ولن يعطي له امرا قال فإن اتبعتم هذا الشر فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا لا تفاتحني بالسؤال عن شيء أنكرته مني وما علمت وجه صحته حتى أنا أبتدئك ببياني فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا امرا اذا انطلق يمشيان على ساحر البحر. البحر انطلق يمشيان على ساحر البحر يتعرضان الناس يلتمسان من يحملهما حتى مرت بهما سفينه جديدة وجميلة. فسأل أهلها أن يحملوهما فحملوهما فلما اطمئنا فيها وولجت البحر مع أهلها القائمين عليها آل السفينة أخرج من قارا ومطرقة ثم عمد إلى ناحية منها فضرب حتى خرقها ثم أخذ لوحا فطبقه عليها ثم جلس عليها يرقعها خرق ورقع قال له موسى رأى امرا فظيعا أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرأة منكرا عجيبة وهذه أول قضية استعجل فيها موسى بالرغم من الشرط الذي قطعه على نفسه فقال له الخبر ألم أقل إنك لن تستطيع معي الصبر قال لا تأخذني بما نسيت تذكر الشرط ورجع إلى نفسه وطلب المسامحة ولا ترهقني من امر عسرى لا تضيق علي وتشجد علي وتطردني وتوقف تعليمي نسي نسي كانت الأولى من موسى نسيانا فهو خالف في الشرق نسياني. فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتل في البخاري وجد غلاما يل... غلمانا يلعبون فأخذ غلاما كافرا فأضجعه ثم ذبحه بالسكين قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس بغير ذنب ما قتلت قتلتها لقد جئت شيئا نكرة هذه أشد من الأولى يعني يأخذ غلام رأس غلام يضبع يذبح ويقتلع ويأخذ الرأس يقتلعه بيده قال اقتلت نفسا زفية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك الأولى ما فيها لك ثانية فيها ألم أقل لك هذا زيادة عن عبارة التي سبقتها في تبيين الخطأ لموسى ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبره فرجع موسى إلى نفسه قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا وقام الخضر بضرب رأس الغلام بحجر ثم اضجعه وذبحه ثم اقتلع رأسه جمعا بين الروايات فقال الخضر إن سألتك قال موسى للخبر إن سألتك عن شيء من هذه الاعاجيب بعدها أي بعد هذه المرة فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا معناه بلغت الغاية التي تعذر بسببها, التي تعذر بسببها في فراقي حيث خالفتك خالفت ثلاث مرات وقد قال عليه الصلاة والسلام رحمة الله علينا وعلى موسى لو صبر على صاحبه لرأي العجب، لكن أخذته من صاحبه ذمامة، فقال ذلك. خليت من صاحبه ذمامة يعني استحياء، لتكرار المخالفة. ولا كان استرضاه ايضا حاول أن لكن استحياه ثلاث مرات. ان سألتك عن شيء. بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلق حتى إذا أتي أهل قرية استطعم أهلها وصلوا وصلا جائعين فدخل قرية أصحابها لئام بخلاء استطعم أهلها فابوا ان يضيفوهما من لؤمهم وبخلهم فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض والله على كل شيء قدير قادر على أن يجعل في الجدار إرادة فأقامه ورده إلى حال الاستقامة وأصلحه قال موسى لو شئت لاتخذت عليه اجرا يعني هؤلاء ما ضيفون لآن لو أردت كان طلبت منهم أجر مقابل ما فعلته بالجدار قال هذا فراق بيني وبينك لأنك شرفت عند قتل الغلام أنك ان سالتني عن شيء بعده فلا تصاحبني اتراك <تصفيق> بيني وبينك فألبئك بتاويل يعني تفسيري ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر وظاهر هذه الآية أن ذلك الملك يأخذ كل سفينة صحيحة ويترك المعيده ولذلك قال فاردت أن أعيبها لئلا يستولي عليها الملك الظالم وهؤلاء مساكين يحتاجون للسفينة وسفينة معيبة أحسن بلا سفينة فبين قصدنا قصده بخرقها أن تسلم لأهلها من هذا الملك الغاصب لأن العيب الذي فيها سيزهده فيها وكان وراءهم ملك يعني امامه يأخذ كل سفينة صالحة صحيحة غير معيبة غصبا وأما الغلام أي الذي قتلته فكان أبواه مؤمنين فخشينا أننا لو تركناه أن يرهقهما طغيانا وكفرا وطبع يوم طبع كافرا فيخشى أن يعديهما بدائه فأردنا أي بقتله أن يبدي ربهما خيرا منه زكاة أي طهارة من الكفر والطغيان وأقرب رحمة يأتي ولد آخر أحسن ممكن انثى وتكون أرحم بأبويها وأبر من هذا الولد أو هذا الغلام وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين وهذه الآية ممكن يأخذ منها تصبير بفقد الأولاد يعني أن الإنسان لو فقد ولده فيقال له ما يدرك لو كبر يمكن يكون نقم عليه ما يدرك لو كبر يمكن يشقى يمكن يشقيك أنت لكن الآن يموت صغيرا في ينفع في يوم القيامة وتؤجر على الصبر عليه وغلمان المسلمين في الجنة أصلا فيكون في هذا أحسن ففي الآية هذه نوع من التصدير والتعزيه والتسليه وتهويل المصيبة بفقد الولد. والواجب على كل إنسان أن يرضى بما قضاه الله سبحانه وتعالى وقدره عليه. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا هذا الجدار تحته كنز مخبأ لهذين اليتيمين وكان الجدار مشرفا على السقوط ولو سقط الجدار لظهر الكنز وأهل القرية اللؤماء لن يدعوا الكنز لليتيمين سيأكلوه فأراد الله أن يبقى ذلك الكنز لليتيمين ليكتشفاه إذا كبرا رعايه لحقهما ولصلاح أبيهما كان أبوهما صالحا وبصلاح الآباء يحفظ الأبناء إن هذه القصة يا والإخوة فيها فوائد عظيمه جدا ولعلنا نسردها بسرعة فبهذه الفوائد البجاءة بالأهم فالأهم فإن زيادة العلم والاشتغال بالتعليم مهم جدا وثانيا جواز أخذ الخادم في الحظر والسفر للراحة وأن يكفيه المشقة وكذلك أن المسافر بطلب علم أو جهاد ونحو إلى اقتضاة المصرحة الاخبار بما يريد أخبر وإن كان الأفضل أن يكتمه كتمه ومنها أن إضافة الشر وأسبابه إلى الشيطان على سبيل التسويل والتزيين مع أنه مقدر من الله إن هذا شيء وجيب قال وما أنسانيه إلا الشيطان ما قال أنسانيه الله قال وما أنسانيه الشيطان ومنها أنه يجوز الإنسان أن يخبر عن وقع له من التعب والمشقة دون أن يكون في هذا شكوى الله للمخلوقين يعني ما يشتفي ربا الناس، فمثلا قوله لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا ما في معنى ان يقول تعبنا مثلا أو جعنا أو كذا ما زام أن هذا الاخبار لا ينطوي على اعتراض على القضاء والقدر أو شكوى الرحيم إلى الذي لا يرحم، أو تسخط مثلا إذا ما كان ينطوي فلا بأس أن يقول أنا أتألم أنا تعبت مثلا وكذلك فإن وجود الخادم الذكي القطن مما يعين الإنسان وكذلك استحباب إطعام الإنسان لخادمه واكلهما جميعا إن هذا من التواضع وكذلك أن الله يعين صاحب المقصد الحسن، موسى طيلة ذهابه إلى الخضر واتباعه للتعليمات ما كان في عنده أي مشكلة حتى تعب نصب موجود لما نسي الحوت وصارت القضية تاه عن العلامة التي وضعت له بدأ التعب والنصب وكذلك من الفوائد أن العلم الذي يعلمه الله للعباد نوعان نوع مكتسب يدركه العبد بجد واجتهاده وعلم لدني لا يمكن أن يصل إليه إذا لم يوحي الله إليه به بالنبوة مثلا وكذلك التادب مع المعلم والتواضع له بالخطاب اللطيف هل اتبعك على أن تعلمني؟ وكذلك أن الإنسان قد يكون الإنسان الأعلى منزلة يتعلم من الشخص الأقل منه منزلة الآن لو قلنا موسى أفضل من الخضر موسى من أولي العزم من الرسل موسى بلا شك أفضل من الخضر لكن لا يمنع أن الأعلى يتعلم من الأدنى وطوق كل ذي علم عليم فيمكن مثلا يوجد طالب مثلا مبدع في التفسير في الفقه في العقيدة لكن مثلا في واحد ثاني يعلمون نحو في واحد الثاني يعلمه قراءة ما في عينة. ولا يقول يعني, يعني أنا الشيخ العالم كذا أتعلم من هذا, هذا التعلم هذه متى ما الإنسان ظن أنه علم فقد جهل واذا لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر وموسى لم يانف أن يذهب للخضر مع أنه أفضل منه وأعلى من عند الله يذهب ويتعلم منه ويسافر لأجل هذا ففيه إذن الرحلة في طلب العلم وكذلك في القصة استعمال كل الوسائل المؤدية إلى طلب العلم حتى لو كان سفرا وأخذ الزاد للسفر وكذلك أن من لا صبر له لا يدرك التعلم ولا بد يصبر على الشيخ حتى يتعلم وقد يكون شيخه ضيق العطن نفس يعني عنده شدة أو قوة أو أسلوبه فيه شيء من الصعوبة إذا ما صبر عليه لن يتعلم لأنه قد يقضي معه في قضيه بسيطه في البداية ثم يقول هذا هذا صعب وهذا يمشي يترك معنا لو تالفه وصبر عليه لاستخرج منه علما كثيرا وفي مشايخ في التاريخ يعني من من المحدثين كان كانت كان عندهم صعوبه في التعامل لكن استطاع بعض الاذكياء من الطلاب ان يفتح أن يفتح هذا الشيخ يفتح مغاليقه ويفتح خزائنه وينهل منه باي شيء بالمداره والملاطفه حتى يصل للمقصود وليس هذا لا يسمى نفاقا هذا يسمى مدارة شرعية لتحصيل ما عند الشيخ من العلم لانه ليس كل المسايخ اخلاقهم سهله وانهم سلسين في التعامل وانه يفتح لك الباب 24 ساعه لا قد يكون عنده شغل قد يكون عنده ضرور قد يكون عنده قد يردك من اول مره ومن ثاني مره ومن ثالث مره فالطالب الذي يعني لا يصبر خلاص الشيخ ردني ثاني مرة خرص هذا ما يصلح لي ولا أصلحه لو دار وصبر وواصل ومدمن القرع للابواب أن يلده كذلك من الفوائد أن على الإنسان أن لا يغتر وأنه مهما وصل إلى درجة من العلم ممكن يوجد واحد آخر عنده أشياء لا يعلمها هو وكذلك الأمر بالتأني والتثبت وتعليق الأمور المستقبلة من أفعال العباد بالمشيئة لا يقول إني فاعل ذلك غدا إلا أن الله طيب من أين نأخذ من القصة ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا ويؤخذ منه أيضا أن العزم على فعل الشيء ليس بمنزلك فعله يعني موسى قال ستجدني شاء الله صابرا لما ذهبنا في التفاصيل قصة ما صبر فكون عزم على أن يكون صادرا لا يعني أنه فعلا صبر فالعزم على فعل الشيء ليس لمنزلة فعله، وأن المعلم إذا رأى المصلحة في إزاعه للمتعلم أن يترك الإفتداء في السؤال عن بعض الأشياء يقول لا تسأل، اسمع انت لا تسمع لا تسأل، إذا رأى أن هذا أفضل وأحسن فإن له أن يفعل ذلك. خصوصا أن بعض الطلبة قد يستعجل في إرادة الأسئلة ويمكن السؤال الجواب سيأتي بعد قليل يعني يمكن هذا الطالب من طبعه العجلة دائما يسأل وسياتي في الدرس الجواب فيقول انت بالذات؟ أنت لا تسأل بعدما ينتهي الدرس يتفضل الأسئلة وكذلك جواز ركوب البحر في غير الحالة التي يخاف منها يعني إذا كان البحر هائج فلا يركب في الحال لأن يؤدي إلى وكذلك في أن الناس غير مؤخذ بنسيانه لا في حقوق الله ولا في حقوق العباد لا تؤاخذني بما نسيت وأنه ينبغي للإنسان أن يأخذ من أخلاق الناس ومعاملاتهم العفو وما سمحت به أنفسهم هو أن لا يكلفهم ما لا يطيقون أو يشق عليهم حتى لا يسهموا ويملوا وكذلك أن الأصل أن الأمور تجرى على ظاهرها وتتعلق بها الأحكام في الأموال والدماء هذا هو الأصل إنكار موسى لولا أن الخضر نبي وأنه قال له لا تعترض حتى أخبرك لولا هذا فإنك انكارت موسى صحيحة وكذلك فإن في القصة شاهد للقاعده العظيمة يدفع الشر الكبير بارتكاب الشر الصغير. من أين يؤخذ؟ قتل الغلام شر، لكن أهوى من أن يترك حتى يكون سببا في كفر تبويه. طيب وكذلك خرق السفينة الخير أن تخرق أو الأقل شرا أن تخرق وترفع. بدلا من أن يأخذها كلها الملك الظالم وفيها أيضا شاهد على القاعدة الكثيرة أن عمل الإنسان في مال غيره إذا كان على وجه المصلحة وإزالة المفسدة أنه يجوز ولو بلا إذن يعني لو نزل مطر على بيت جارك وجارك مسافر ورأيت انت أن تتصرف ببعض الأشياء لمصلحة الجار فهذا وجيه ولو بلا اذنه لأنك إنما تصرفت له لمصلحتك، فلو جاء وقال ومن قال لك أن تغطي السيارة خل تغرف ليش؟, ليش دخلت تقول له دخلني القاعدة أن عمل الإنسان في مال غيره إذا كان على وجه المصلحة وإزالة المفسده يجوز ولو بلا إذن من صاحب المال ما كذلك لو وقع حريق مثلا في بيت الجار وأنت وهو غائب وقمت بإطفاء النار فلو جاء وقال له خال لا يحترق أنت أجدخلك في بيت فهذا جاهل ولا يعتد بقوله وأنت فعلت ما فيه مصلح له إلا إذا كان مؤمن عليه يبغى يحترق يأخذ التعويض وهذا اطم وأسوأ وكذلك جواز العمل في البحر كما يجوز العمل في البر يعني أنه قد يقال إذا هل العمل في البحر ممكن يكون غير جائزا فيه خطورة فيقال وأما السفينة فكانت, السفينة فكانت في المساكينة يعملون في البحر ومنه يعلم أن الذين يعملون في شركة النفط والغواصين والصيادين أن عملهم في البحر وجيه وكذلك يؤخذ من أن اسم المسكين ممكن ينطبق على ناس عندهم مال لكن لا يكفيهم أو عندهم مال لا يصلون إليه فالان أصحاب السفينة مساكين الله قال مساكين يعملون في البحر لأن الاجره التي يستخرجونها لا تغطي نفقاتهم ونفقات أهاليهم المساكين قال كم واحد كل واحد وراء عائلة ف يسمى مسكين حتى لو عنده مال إذا كان المال لا يغطي نفقاته ممكن يجد غدا ما يجد عشا ممكن يجد ملابس ما يجد سكن ما يجد إيجار البيت ممكن يجد نصف إيجار البيت إذن هذا مسكين كذلك أن القتل من أكبر الذنوب قال لقد جئت شيئا نكرا وأن القتل قصاصا ليس بأمر منكر بل هو عدل قال بغير نفس وفيه أن العبد الصالح يحفظه الله في نفسه وفي ذريته وفيه أن خدمة الصالحين عبادة. وفيه استعمال الأدب مع الله. لأن الخضر قال عن عيب السفينة فأردت أن أعيبها. وعن الخير قال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستغرزك كنزهما فهذا أدب مع الله. مثل قول الجن وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشده فهو الله يريد يريد, يريد الخير ويريد الشر ويقدر الخير ويقدر الشر من باب الادب مع الله انك لا تنسب الشر إليه ليس لأنه ليس بخالق الشر لكن لان من باب الادب مع الله وكذلك في هذه القصة من الفوائد أنه موافقة الصاحب لصاحبه، وكونوا يواتي أبقى للصحبة وأدوم للمودة. يعني إذا أردت أن تفقد أن تفقد صحبة شخص عارضه دائما عارضه. كلما طلع رأي عارضه. كلما أراد يمشي من يمين يمشي شمال. كلما قال في رأي في قضية كذا قل لا كذا. كلما خرس تنتهي تنتهي الصحبة ما ما ما لا تطول الأمور. فإذا اردت ان يدوم لك صاحبك فواته في غير ما حرم الله وكذلك في, هذا في هذه القصه الاستفاده من الاخرين ولو كانوا اقل شانا فموسى من اولي العزم واستفاد من الخضر وان الاحاطه لا تكون الا لله وما اوتيتم من العلم الا قليلا وكيف تصبر على ما لم تحط به خضرة وكذلك فإن الناس أعداء ما جهل وممكن يرفضون الحق ويطيفون موقف العداء لكن إذا وضح لهم الحق يستجيبون وكذلك فيه تواضع العالم لأنه قال ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور من البحر كما جاء في القصة في صحيح البخاري وفيه أن نتعلم الأشياء الجديدة قد يكون بطريقة شديدة على النفس وعلى حساب أحاسيس الإنسان ومشاعره كما حصل لموسى دفع ثمن خطأ القول الذي قال ولذلك لا يشترض دائما يكون أساليب التعليم أو تعلم الإنسان الأشياء كلها بسهولة ممكن الإنسان يتعلم أشياء ولكن على حساب أمور يعني صعوبات في نفسه موسى فقد صحبة الخضر. وكذلك في هذا القصة هذه القصة أن اتباع الشيخ والعالم يكون بالأمر الشرعي فلا حجة الصوفية الذين يقولون لا تعترض على الشيخ ولو رأيته يزني. ليه؟ قال الخضر. الخضر. الصوفية أشطر ناس في قصة الخضر هذه. يعني ما في أحد استغل قصة الخضر في الكفر وفي الفسق والفجور مثل الصوفية خاص الشيخ هو قدس وكل ما يفعله الشيخ صح وأي شيء لا تنكر عليه وليش قالوا قصة الخضر طيب الخضر يقول ما فعلته عن أمري يعني يفعله يوحي من الله فشيخكم أنت يا أيها الرفاعية والقادرية والجيانية والعيد والبدوية والمرسية والمالبية هؤلاء كلهم يعني يعني يعني ياخذون وحي من الله وما فعلته عن امري فاذا لو الصوفي جاء قال ما تعترض على الشيخ لو رايته يشرب الخمر لو رايته يزني لو رايته يفعل الفواحش ما تجي مثل واحد قال الشيخ وجاب الشيخ يا شيخ معي مراتي كذا, كذا جاب جينا خلينا نشوف المشكله جاب المراه قال اطلع بره دخل عليه فجاه وجده يقبل عنق المراه قال يا شيخ قال أنت إيش رأيت؟ قال رأيت كذا قال لا أنا كنت أقبل الحجر الأسود. كلامات جاء الحجر الأسود ولذلك فإنه لا يجوز السكوت عن المنكر عن هذا موسى مع الخضر خضر نبي لكن الآن يجي أي واحد يقول يقول لا تعترض تمشي معي لا تعترض ما في ألم. ما في أحد معصوم عنه. العصم انتهت العصمه للانبياء وكذلك فيه دليل على مراعاه الثلاث مرات في امر الشرع مثلا, مثلاً الاستئذان ثلاث مرات ترجع مثلا الطلاق ثلاث مرات خلاص روح البيت انتهى فرقه وهكذا الاسلوب الذي اتبعه موسى مع الخضر بالثلاثه بالتل... بالتل... بالتل... بالتل... لكي يصبح الإنذار إعذار في كل مرة لا بد من توضيح الخطأ بعد كل مرة لذلك لو أن المدرس مثلا الطالب سوى خطا قال اللي يسوي خطأ إذا كرر خطأك سأطردك من الفصل قام الطالب أخطأ وهو لا يدري انه أخطأ المدرس سجل واحد والطالب أخطأ مرة ثانية وهو لا يدري انه أخطأ سجل ثمين والطالب أخطأ ولا يدري أنه, سجل, ولا يدري أنه سجل ثلاثة اطلع الرأس يا استاذ انا ما اطلع بره طيب المفترض تربويا ان يقال الطالب عند الخطا لقد اخطات الآن الان تحسب واحده عن علم ولذلك الخضر ما ترك موسى يعترض عليه وسكت وخليه يعترض مره ثانيه وسكت المره الثالثه قال هذا ترا بيني وبينك وانما قال له الم اقل انك لن تستطيع معي مرة ثانيه قال الم اقل لك انك لن اذا كان يوضح له بعد كل مرة أنه أخطأ إذا حتى يكون الإنذار إعذار لا بد من توضيح الخطأ في كل مرة ثم فرح الإنسان بكل علم جديد وبكل شيخ يلقاه ثم التدرج في العقوبة ألم أقول إنك؟ ألم أقل لك؟ هذا فراق بيني وبينك. وأهمية التربية بالأحداث أراد الله أن يلقن أن موسى درسا عمليا ولم, ولم تكن يكن الاكتفاء بأنه عتب عليه أن لم يرد العلم إليه لما قال موسى أنا أعلم وإنما ليتعلم موسى عمليا عليه السلام والله يربي أنبياء بالأحداث وفيه أن النسيان وارد من الأنبياء وعلى الأنبياء وارد فكيف بغيرهم النبي عليه الصلاة والسلام نسي في الصلاة وفيه أن العالم المتبوع له أن يشترط على الطالب أشياء مثل المدرسة تشترط على الطالب أشياء شروط لا تعارض الشريعة فيقال مثلا ترى شروط الانضمام للحلقة في المسجد انك ما تغيب ثلاث مرات إذا غدث ثلاث مرات نشطبك من الحلقة طيب لهم هذا شيخ يدرس مثلا يقول أنا شرطي في الدرس إن الواحد يجيب كتابه اللي ما يجيب كتابه ما يحضر مثلا فإذا حصلت الشروط في التدريس فإن للشيخ أن يتصرف مع من خالف الشروط وللمدرسه أن تتصرف مع الطلاب المخالفين للشروط وكذلك التأني في عملية الإنكار في الأمور المحتملة وكذلك التشهير على من استعلن بالخطأ لأن ابن عباس أنكر على نوف البكالي كيف يقول أن موسى صاحب الخضر ليس موسى بني إسرائيل وفيه أن الشخصية المعروفة بالخير مذكورة بالخير بين الناس يعني مهم أن الإنسان يكون له سيره حسنة من وين نأخذ هذا أن الشخص إذا كان صاحب سيرة حسنة مع الناس يعرفون له ذلك <تصفيق> نعم طيب وين اللي عرفوا له ذلك من اللي عرف له ذلك أن المساكين اللي في السفينة لما رأوا الخضر حملوه بغير أجرة. قالوا عبد الله خضر فحملوهما بغير نول بغير أجرة كما جاء في حديث البخاري. وكذلك في هذه القصة استعداد التابع وعدم إظهار التفاؤل في التكليف وأن يوشع كان طوع أمر موسى وموسى كان أعلن أنه طوع للخضر. وفيه دفع أشد الضررين بالأخف كما عرفنا في فوائد قتل الغلام وخرق السفينة وفيه أن الله يعين من يذهب لطلب العلم في سبيله وكذلك الاستعانه بالله في طلب العلم وكذلك مقابلة الإساءة بالإحسان من وين نأخذها مقابلة الإساءة بالإحسان أهل القرية مع أنهم أساء لكن الخبر عامل الشيء الذي فيه مصلحه للغلامين مع وهما من أهل القرية وكذلك اتباع من هو أعلم في الأمور الاجتهادية وأيضا انتفاع الآباء بصلاح الأبناء وأن الخبر لا كالمعاينه وأن استخدام وسائل الإضاح مفيد في الشرح نأخذ هذا من قصه البخاري لما ركب السفينة جاء عصفور نقر في البحر فقال الخبر لموسى ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما نقر هذا العصفور من البحر فهذا مثل للتقريب يعني الصورة هذه التي حصلت لشرح القضية وفيه مطاوعة موسى لربه. فإنه لما قال اصحب معك حوتا بمكتل ما قال ايش شكله كم وزنه وإيش نوعه كم طوله خرس أخذ حوت ما ليس مثل بني إسرائيل لما كما فعلوا معه في قضية البقرة وفي حسن الاعتذار إني نسيت الحوت وما انسانيه إلا الشيطان أن أذكره. وفيه رفق التابع بالمثبوع لما ابى موسى أن يوقظ يوشع في القصة وفيه الصبر في طلب العلم على اللأواء والشدة باع ربيعه خشب سقط بيته في طلب العلم خشب سقط البيت باعه يطلب العلم لا يطلب العلم إلا من دبغ اللبن قلبه ما, ما عنده إلا اللبن المجفف فبعضهم يعني صار عنده حرقان الصبر يصبر طلب العلم <تصفيق> قال لفتاه آتنا غزاءنا يؤخذ منه أن المسافر يشرع له أن يتزود بالزاد وتزود فإن خير الزاد التقوى وكذلك في قوله فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وسلم عليه ورد السلام وموسى والتعارف إذن تعارف أهل الخير وأهل السنة وأهل الدين تعارفهم على بعض وأن العلم يكتسب بالمدارسة والمطالعة وحضور المجالس والتفكر والكتابة والنسخ وكذلك فيه أيضا طاعة الشيخ في غير معصية الله ولا اعصي لك امرا وفيه أيضا أن لصاحب الحاجة الحق في المطالبه من اين يؤخذ ان الانسان اذا احتاج يجوز له ان يطلب فوش الجدار طلبا أن, ان صاحب الحاجه يجوز له ان يطلب أنهما استطعما اهله استطعما أهله فهما احتاجا دخلا جائعين فيجوز للمحتاج طلب الطعام ونسبة الفضل إلى الله سبحانه وتعالى في كل أمر والفرح بما يحصل من العلم الجديد و الحرص على سؤال العلماء ووجوب رعاية اليتامى وحفظ حقوقهم وكذلك جواز إثلاف بعض المال لاستنقاذ بعضه ومضى قريب منه في القواعد المذكورة آنفا وكذلك في القصة أن شريعة موسى ليست لم تكن لازمة للخضر ولجميع الناس في مكانه لأنه قال موسى بني إسرائيل لكن النبي عليه الصلاة والسلام شريعة لازمة لكل الناس في كل زمان يعني موسى بني إسرائيل يعني أنت, أنت يا موسى نبي بني إسرائيل شريعتك ملزمة لبني إسرائيل ممكن يكون النبي في مكان ثاني في الأرض عنده أحكام أخرى شريعة أخرى لكن النبي عليه الصلاة والسلام شريعته عمل الجميع وفي القصة محاولات الشيطان اليائسه مع عباد الله الصالحين. وما انسانيه إلا الشيطان أن أذكره. طيب بعض الصوفية قالوا الخبر موجود إلى الآن، ما جاب واحد شيء غريب قال أنا علمني الخضر فتعال دور عن الخضر ولذلك يقال لا يجوز الخروج عن شريعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ولا يسع أحد من الناس الخروج على شريعة النبي عليه الصلاة والسلام ولو كان الخضر حيا كان جاء وقاتل معه في بدر ليش ما حضر المشاهد العظيمة وين كان جاء وغاية عن النبي عليه الصلاة والسلام ألم يخبرون الله في كتابه أن كل نبي أخذ العهد على قومه إذا بعث محمد عليه الصلاة والسلام أن يتبعوه يتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم كل نبي مأخوذ عليه العهد وأخذ العهد على قومه إذا خرج محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أن يتبعوه وكذلك فإن في هذه القصة أن الفقير أسوأ حالا من المسكين والمسكين قد يكون عند بعض الشيء وفي القصة أن الله عز وجل يوفق الذي يخرج لطاعة أكثر مما يعين الذي يخرج لمصلحة نفسه فاهم العلماء هذا بمقارنة خروج موسى لطلب العلم أنه ما وجد تعب ولا نصب حتى فقد الحود و. ما حصل لموسى في الخروج إلى مدين لأنه وصل إلى مدين متعبا حاقيا جائعا قال رب إني ما نزلت من خير فقير لأنه كان سفره واحد يريد أن ينجو بنفسه شغله شخصية لكن هنا سفر طاع ليلاقي الخضر ويأخذ عنه وكذلك في هذا في هذه القصة جواز أخذ أجر على العمل من أين يؤخذ لو شئت لاتخذت عليه أجر وفي القصة أن بعض الناس يرفض الحق لكن إذا أوضحت له الأسباب استجاب وفي القصة فائدة لطيفة. وهي في قول موسى أخرقتها لتغرق اهلها ولم يقل أخرقتها لتغرقنا مع هو معهم يعني فنسي نفسه واشتغل بغيره في الحال التي يقول فيها كل أحد نفسي نفسي فسبحان من جبل أنبياءه على نصح الخلق والشفقه عليهم والرافه بهم لانه كان هم موسى الآن في السوق الناس وليس في نفسه مع أنه هو واحد من الناس ولو في السفينة واحد منهم فهذه طائفة من الفوائد التي اشتملت عليها هذه القصة العظيمة من قصص القرآن الكريم والله تعالى أعلم صلى الله على نبينا محمد